أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصَلِّ لربك وانحر إن ذا جل اكهو والابتر صدق الله العظيم